جاءت بدعوته مسجار ساجدتاً تمزي إلهي على ساج بلا قدم فعنما سترت ستراً لما كتبت فرعها بالفدي القصد اللقم مثل الغمام في أنت رسائرة تقيها الرواسيس من الهجير حميد أكسمت بالقمر المنصف إنا له من قلبه نسبة صورة القاسم وما هو الضعر من خير ومن كرم وكل طرف من القفار عنه عميق والصدق في الغار والصدق لم يارم وهم يقولون ما بالغار من آرميق ظن الحمام وظن الأنجب خير البريات لم تنسج ولم لقايه الله اغنت عن مضاعفه من الدروع وعن عار من الاقم ما زمن الدهر ضيما واستجرت به الا ونرسه جوارا منه لم يغم ولا من بنزهرين من يده إلا السلام تندى من خير مستعلمين لا تنكر الوحي من رؤياه لَهُ له قلبا إذا نعمت العين بلا أميانه فزكى حين بلوغ من نبواته فليس ينكر فيه حال محتالمين. بارك الله ما وحي لمبتسد ولا نبي على غيب لمتهن كم ابرات فاصيبا بالامس راحته واطلقت اهربا من غبغه الامن واعيش السنه سبب حتى حكى غذة في الأعفر الجهومين <تصفيق> في عارض جادة أو خلط البضاحة بها سيداً من اليم أو سيداً من العارم. We're uh -huh.